ألم يأتكم نبي الذين كفروا من قبل فذاقوا بآل أمرهم فذاقوا بآل أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا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 فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وَمَن يَأْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ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 على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم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 وأنفقوا خيراً لأنفسكم، وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقرضُ الله قرضاً حسناً يُضاعفه لكم، يُضاعفه لكم، ويعفِرَ لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم